هي هل صاب الخيال هو يلو في ما صاريه على الجا هو ويا وحرام لو ابقى بضما يا أخو يا شراي أعتذر عن أمر صاير عقب ما خدرين سلب وزعوا ماي الأعادي وحجي وي نفسي بعتب وحجي وي نفسي بعتب أعتذر عن أمر صاير عقب ما خدرين سلب وزعوا ماي الأعادي وحتي وي نفسي بعتب وحتي وي نفسي بعتب شلون شربة وبوفاضل عشري عوما شراء شلون شرب وأبو فاضل عشري عوما شرب بس قلت مضطرة أشرب عندي أكثر من سبب عندي أكثر الله صدقني والله أتهنى هيهات ما أرتوي بي أشرب لي قاطرات ستگنے والا اچھا ما یہ مارچے اشرب لگ کدر الحیات شرب فاقا تو چشمہ علی بھائی يا ایشر یخو ایش چادر نے آباس أتوى السابيري عاديتك <تصفيق> وليا لو أكفي لأيتام وحرم لو أبقى بيضمع عفيا يا أخو يا شر يا أخو يا اسمع شكو أعرفك تساق العطاشة وع الشرب ما تعترض عالشروب ما تعترض ترى من حرق المخيم وانا بس أركض ركب وانا بس أركض ركب أعرفك ساقي العطاشة وعالشروب ما تعترض ترى من حرق المخيم وانا بس أركض ركب وأنا بس أركض طفلة بين الخيل طاحت وحملتها من الأرض وحملتها من الأرض فقدت سكنة وصرت أدور كربلة بطول وعرض كربلة بطول هل صوب لخيام لو بالميادي ثاريها عالقا يم جسمي لي محسوب يا هل صاوب الخيار الصوبة ثاريها عالقا يا أخو يا أخو يا بعد شل قول شوفوا الوضع رايد ركض لا إله إلا الله مو أمشي بهداي يا أخو شراي مرحوم عبراتك تعذرني عباس من اشرب الماء يلا ساعدها تعذرني عاد بلا كف عندك على بعد تعذرني لأيتام وحرم لو أبغى بيض عفيا يا أخوي أشراي يا أخوي أسمع تدري لو ما قطر أشرب ما تضل بجسم روح تدري لو ما قطر أشرب ما تضل بجسم روح شلو نجمع هاليتامة هنا أجي وهناك أروح هنا أجي وهناك أروح شلو نحامي على الفواطن شلو نحامي في وشق فيس يا طلتلو والعليل شلو نعينه برقب تأقيد وجروح برقب تأقيد وبعد ش تقول ومن أنظره بحيل كون امتلك حيل ومن أنظره بحيل كون امتلك حيل فوق الضماش العام أتحمل الويل ضرب العداي تحب ترى ويقلم هذا الجواب آ جاب لادر نے آ سہنو قول عنا ينعمل لو عميت بهالمصيبه من هول بار الضعن من هول بار راح امشي على لو افقد الشو الا لما سي عيا وهم شي عاص لا افقد الشوف اتلماس يا عيال واحسبهم بخوف شلون ندري مو ناقص عدد مع مين يعانا یا اخو یا شرای یا اخو یا شرای تعذرنی عباس اقفل ايتامو حرم لو ارفع بينها ابويا يا العاده عاد لازم تبوس يدك خاتم لا شرب till might dreem لا شرب till ما يبقى ثجي ثاني ما يبقى ثجي وانا بعازت صوتي حتى يعتلي بوجه الذليل يعتلي لو ابن مرجانة قل لي صنع الله به لو ابن مرجانة قل لي صنع الله به القتيل و نسكت بشلمة مني ما رأيت إلا جميل ما رأيت بمجلس الشام كون أخبر يزيد ذكرانه ما تموت شما تسعى وتكيد وبمجلس الشام كون أخبر يزيد ذكرانه ما تموت شما تسعى وتكيد من يضرب شفاف الأخو تسکے چشفا یا خوش رائے یا خوش رائے یا شباب